عين يشرب بها عباد الله يفجرون هاتف ويطعمون الطعام وجهه لا لا نور. Bauan موسیقی وداني يسأل عنهم ظلالها وزللت ويطاف علي of you I now وَيَطُوفُ عَلَيْهِ إذا رأيت ثم وَإِنْ تَابَ رَكُوعٌ the <laughs> Ew. كان عليما حكيم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 تو به one more Hmm. <laughs> ألم تر كيف فعلهم فَمُنَ النَّبِي نَجَو فَخَرَبَ النَّازِي وَفِلاٌ وتأكلون الترى فأكلنا من وتحبون را ربك والملائكه صف صف صف وان جاء يوم عيد بجزا يوم Ah! <laughs>